تتدون يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا تهديتم الى الله مرجوكم جميعا سينبئكم بما كنتم تعملون اِن اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الوَصِيَّةِ اثْنَا عَشَرَ ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ او اَخْرَاهُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ انْتُمْ ضَرَبْتُمْ بِالأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ نَصِيبَةٌ مِنَ الْمَوْتِ فاحْبِسُوهُ مَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسَمَ بِاللَّهِ اِمْرَأَتُكُمْ لَا تَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا لا نشتري دينا ولنا لو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن ترى لنا أنه مستحق نَفَآخَرَن يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا قَدَّيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى يُشْهَدَتْ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخافُونَ أَنْ تُرَدَّ أَوْ يَخافُونَ أَنْ تُرَدَّ إِيمَانٌ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ